ان الرجل لا ينبغي له ان يبغض بل لا يسوغ له ان يبغض اي مسلم كان لانه قد احبه لما معه من الاسلام والتوحيد فهو هذا يجبر غيره وان ابغضه بغضا دينيا فهذا لا حرج ولكن البغض الدنيوي هو الذي نهي عنه هنا سبب البغض إ ذ ا كان دينيا مشروعا فهذا مطلوب ولا ب أ س به لكن ب ا ل ن س ب ة للمسلم ف إ ن ه لا يبغض ب ا ل ج م ل ة بل يجتمع في حق المؤمن أ و في حق المسلم ما يكون معه الحب له وهو ما معه من ا ل إ ي م ا ن والتوحيد و ا ل ط ا ع ة وما يكون معه البغض له وهو ما قد يكون يقترفه من ا ل إ ث م والعصيان ف إ ذ ا في المؤمن والمسلم يجتمع الموجبان في الدين الحب والبغض والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لا تباغضوا قال العلماء هذا في السعي فيما فيه التباغض في م ر الدنيا أ م ا إ ذ ا كان ل أ م ر شرعي وديني ف إ ن هذا مطلوب ولا يدخل في هذا النهي والسعي في البغضاء ب أ ن و ا ع ك ث ي ر ة وحتى الرجل مع أ ه ل ه ينبغي له أ ن يسعى فيما فيه ا ل م و د ة و ا ل م ح ب ة والا يبغض و إ ذ ا حصل في البغضاء ف إ ن ه ينظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ي ف ر ك مؤمن م ؤ م ن ة إ ن سخط منها خلق رضي منها خلقا اخر يعني لا يبغض مؤمن مؤمنه وهكذا ق ا ع د ة ع ا م ة أ ن المؤمن لا يسوغ له أ ن يبغض مؤمنا يعني بعامه بل ينظر إ ل ي ه إ ن حصل في قلبه بغضاء فينظر إ ل ى أ خ ي ه المؤمن وينظر ما معه من الخير و ا ل إ ي م ا ن و ا ل ط ا ع ة فيعظم جانب طاعته لله على نصيب نفسه وحظ نفسه فيتنقلب البغضاء عنده هونا ما ولا يكون بغيضا له بغضا تاما او ما يوجب ا ل م ق ا ط ع ة أ و ا ل م د ا ب ر ة قال بعدها عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا تدابروا يعني لا تسعوا في قول أ و عمل تكونوا معه متقاطعين ل أ ن التدابر أ ن يفترق الناس كل يولي ا ل آ خ ر دبره وهذا يعني ا ل ق ط ي ع ة والهجران وهجر المسلم وقطعه حرام إ ذ ا كان ل أ م ر دنيوي فالهجر ينقسم إ ل ى قسمين هجر ل أ م ر الدين وهذا له أ ح ك ا م ه ا ل م خ ت ص ة وضابطها أ ن ه يجوز هجر المسلم ل أ ج ل الدين إ ذ ا كان فيه م ص ل ح ة لذلك الهجر وهذا كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم المخلفين ا ل ث ل ا ث ة في غ ز و ة تبوك و أ م ث ا ل ذلك و ا ل ق س م ا ل ث ان ي ا ل ه ج ر ل غ ر ض د ن ي و ي أ ن ي ه ج ر ا ل م س ل م أ خ ا ه لغرض ل ه ل ل د ن ي ا ل إ س ن ي ذ ب ان ي ك و المسلمون ي ج يكون ا ل م س ل ب ه ع ل ي ه ف ا ل ه ج ر إ ذ ا ك ا ن ل ل د ن ي ا ف ل ل م س ل م أ ن ي ه ج ر أ خ ا ه ل ل د ن ي ا إلى ث ل ا ث ة أ ي ا م و م ا ب ع د ه ا فحرام عليه أ ن يهجره وقد ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال لا يهجر مسلم أ خ ا ه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي ي ب د أ بالسلام قال العلماء الهجران إ ل ى ثلاث م أ ذ و ن به في أ م ر الدنيا يعني إ ذ ا كان لك هذا لحظ نفسك أ م ا هذا لحظ نفسك إ ل ى ث ل ا ث ة أ ي ا م وما بعدها فحرام أ ن تهجر أ خ ا ك فوقها وخير الرجلين الذي يبدا بالسلام أ م ا أ م و ر الدين فهذه بحسب ا ل م ص ل ح ة كما ذكرنا في القسم ا ل أ و ل قد يكون هجرانا إ ل ى أ س ب و ع أ و إ ل ى شهر أ و يوم بحسب ما تقضي به م ص ل ح ة المهجور قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض لا يبع بعضكم على بيع بعض وهو مثلا ً أ ن يقول لمن أ ر ا د أ ن يشتري س ل ع ة ب ع ش ر ة أ ن ا أ ع ط ي ك مثلها ب ت س ع ة أ و لمن أ ر ا د أ ن يبيع س ل ع ة ب ع ش ر ة أ ن ا اخذها منك ب إ ح د ى عشر واشباه ذلك يعني أ ن ه يغريه بالا يشتري من أ خ ي ه أ و أ ن يبيع عليه ففي هاتين الصورتين حصل بيع على بيع المسلم وهنا حرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض وهذا مشروط ب أ ن الذي يعرض الشراء من هذا الذي يريد أ ن يبيع شيئا أ و يعرض البيع لهذا الذي يريد أ ن يشتري شيئا ب أ ك ث ر في ا ل أ و ل واقل في الثاني هذا مشروط ب أ ن ه لا لم ب أ ن ه حصل بين ا ل أ و ل ومن يريد أ ن يبيعه أ و أ ن يشتري منه انفصال وتراضي مثلا ي أ ت ي إ ل ى صاحب دكان يقول أ ن ا أ ر ي د أ ش ت ر ي هذه فيتفاصلان على أ ن ه سيشتريها بكذا وهذا راضي سيشتريها ف ي أ ت ي أ ح د ويقول تعال أ ن ا أ ع ط ي ك مثلها بكذا وكذا ب أ ن ق ص أ و أ ش ب ه ذلك ف إ ذ ا كان هناك رضا من البائع ل ل س ل ع ة على من يبيع عليه أ و رضا ممن ن يشتري وتفاصل بينه وبين من أ ر ا د الشراء منه أ و البيع عليه ف إ ن ه هنا يحرم أ ن يدخل أ ح د فيتدخل في هذا المبيع إ ذ ا تفاصل وتراضي وهنا يعني تمت مقدمات العقد بالاتفاق على الثمن والعزم على الشراء ف إ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن يدخل ونفهم من هذا أ ن ه لو تدخل قبل أ ن يعقد هذا وهذا يعني ما دام أ ن ه في ف ت ر ة النظر انتقل من دكان إ ل ى دكان واشباه ذلك فهذا لا ب أ س به فيشرب تحريم البيع على بيع أ خ ي ه بما كان فيه تفارق بالقول أ و انفصال بالقول بالعزم على الشراء أ و العزم على البيع إ ذ ا حصل العزم و أ ج ا ب ه البائع أ و المشتري ف إ ن ه لا يجوز التدخل في ذلك في أ م ث ا ل ه ا مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه فإن المرأة إذا يخطب أخيه خطبة أحدكم فإن تقدم إ ل ى أ ح د خاطبا وسمع به فلان من الناس سمع أ ن فلانا خطب ف إ ن ردوا عليه بالرضا ف إ ن ه لا يجوز ل أ ح د أ ن ي أ ت ي ويقول أ ن ا أ ر ي د ابنتكم ممن علم أ ن ه م أ ج ا ب و ه و ر د و ا به لكن قبل أ ن يجيبوه بالرضا له أ ن يدخل كخاطب من الخطاب وهكذا في هذه ا ل م س أ ل ة في قوله لا يبع أ ح د ك م على بيع بعض قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعدها وكونوا عباد الله إ خ و ا ن ا يعني حققوا أ خ و ة الدين إ ذ قال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض وقال جل وعلا إ ن م ا المؤمنون إ خ و ة المسلم أ خ و المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره لا يظلمه يعني لا يظلمه في ماله ولا يظلمه في عرضه ولا يظلمه في أ ه ل ه ولا يظلمه في أ ي أ م ر اختص به بل يعدل معه ويكون خليفته في ماله و أ ه ل ه وعرضه ولهذا جاءت ا ل ش ر ي ع ة وهذا من محاسنها ا ل ع ظ ي م ة ب أ ن يتحلل المرء من إ خ و ا ن ه فيما وقع منه عليهم من المظالم وقد ثبت في الصحيح صحيح ابي عبد الله البخاري انه عليه الصلاه والسلام قال من كانت عنده لاخيه مظلمه بكسر اللم مظلمه في مال أو او عرض فليتحلله منه اليوم قبل أ ن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار يعني من اغتاب أ و من وقع في عرض إ خ و ا ن ه أ و من اعتدى على بعض فعليه أ ن يرد هذه المظالم ف إ ن كان في ردها م ش ح عليه فيوفق أ ح د ا إ ل ى آ خ ر ه المقصود أ ن ه يجب أ ن يرد المظالم وفي ا ل غ ي ب ة تفصيل للعلماء من أ ن ه إ ذ ا كان ذكره لمن اغتاب أ ن ه قد اغتاب وهذا يؤدي إ ل ى حصول منازعه ومشاقه في إ خ ب ا ر ه بغيبته إ ي ا ه وطلبه تحليله ف إ ن ه يترك هذا ا ل إ خ ب ا ر ويكتفي منه بالاستغفار له وكثره الدعاء له لعلها أ ن تشفع له في تكثير غيبته أ و النيل منه وهذا من السنن التي ينبغي لنا أ ن نتعاهدها في أ ن يحلل بعضنا بعضا و إ ذ ا س أ ل أ ح د أ خ ا ه أ ن يحلله فيستحب له أ ن يقول حللك الله و أ ن ا أ ن ت في حل مني و ا ش ب ع ذلك دون سؤال له ماذا قلت وماذا فعلت و ب أ ي شيء ا ت د ي ت علي واشبه ذلك كما قرره العلماء قال ولا يخذله لا يخذله الخذلان ترك ا ل إ ع ا ن ة و ا ل ن ص ر ة والمسلم ولي المسلم يعني محب له يعني أ ن المسلم محب للمسلم ناصر له وخذل المسلم للمسلم وخذلانه له ينافي عقد ا ل م و ا ل ا ة الذي بينهما ولهذا تضمن عقد ا ل م و ا ل ا ة في قوله والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض أ ن خذل المسلم للمسلم لا يجوز إ ذ ا كان في مقدرته أ ن يعينه و أ ن ينصره ولو بالدعاء قال ولا يكذبه يعني لا يقول له أ ن ت كاذب وكلما أ خ ب ر ه بخبر قال هذا كاذب و أ ن ت كاذب ل أ ن ا ل أ ص ل في المسلم أ ن ه لا يكذب وقد ثبت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قيل له أ ي ز ن المؤمن قال نعم قال قيل له أ ي س ر ق المؤمن قال نعم قال أ ي ك ذ ب المؤمن قال ل ا ل أ ن الكذب خ ص ل ة تستحكم من صاحبها وتستمر معه فيكون مع ه خ ص ل ة من خصال النفاق و أ م ا ما يقع من زنا ا ل ش ه و ة ومن س ر ق ة ا ل ش ه و ة واشباه ذلك ف إ ن ه ا عارض يعرض ويزول ويرتفع معه ا ل إ ي م ا ن حتى يكون فوق صاحبه كالظله ثم إ ذ ا فارق ا ل م ع ص ي ة عاد إليه و أ م ا ا ل ك ذ إذا ب بصاحبه فإنه ف إ استمر ن ه يدل ويهدي إ ل ى الفجور والفجور يهدي إ ل ى النار فقوله هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ولا يكذبه يدخل فيه ت ك أ ن يكذبه في الحديث قال ولا يحقره يعني لا يحتقر المسلم أ خ ا ه المسلم ب أ ن يعتقد أ و ي أ ت ي في خاطره أ ن هذا وضيع و أ ن هذا أ ق ل قدرا منه و أ ن هذا مرذول إ م ا ل أ ج ل نسب أ و ل أ ج ل ص ن ا ع ة أ و ل أ ج ل بلد أ و ل أ ج ل معنى من المعاني بل المسلم هو الذي رفع بل الاسلام هو الذي رفع المسلم وجعله مكرما مخصوصا من بين المخلوقات ولهذا ف إ ن المسلم عند الله جل وعلا كريم عزيز وتحقير المسلم يخالف أ ص ل احترام المسلم لما معه من التوحيد و ا ل إ ي م ا ن فهذا البدن الذي أ م ا م ك بدن المسلم يحمل ع ق ي د ة توحيد وحسن ظن بالله و م ع ر ف ة بالله وعلم بالله بحسب ما عنده من ا ل إ س ل ا م و ا ل إ ي م ا ن والعلم وهذا ينبغي معه أ ن لا يحتقر بل يحترم لما معه من ا ل إ ي م ا ن والصلاح وهذا يتفاوت الناس فيها كلما كان ا ل إ ي م ا ن والصلاح و ا ل إ س ل ا م والتوحيد و ا ل ط ا ع ة والسنه أ ع ظ م في المرء المسلم كان أ و ل ى ب أ ن يكرم ويعز و أ ن يبتعد عن احتقاره ويقابله المشرك ف إ ن ه مهما كان من ذوي المال أ و ذوي الجاه أ و ذوي ا ل ر ف ع ة ف إ ن جسده فيه روح خ ب ي ث ة حملت الشرك بالله و الاستهزاء بالله و م س ب ت الله جل و علا و المحب لله جل و علا يكره و يحتقر هذا الذي معه الاستهزاء بالله و النيل من الله جل و علا و الدعاء الشريك معه ف إ ذ ن يعظم المسلم أ خ ا ه المسلم ويحترمه ولا يحتقره بما معه من ا ل إ ي م ا ن والتوحيد قال التقوى ها هنا ويشير إ ل ى صدره ثلاث مرات التقوى محلها القلب وهذا معنى إ ش ا ر ة النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى صدره ثلاث مرات ونختصر يمضي سريعا قال بحسب امرئ من الشر أ ن ي ح ق ر أ خ ا ه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه دم المسلم حرام أ ن يسفك بغير حق وكذلك ماله حرام أ ن يؤخذ بغير حق وكذلك عرضه حرام أ ن ينال منه بغير حق فالنيل من ا ل أ ع ر ا ب ب ا ل غ ي ب ة و ا ل ن م ي م ة أ و أ ن ينال من أ ه ل الرجل أ و من أ س ر ت ه أ و أ ن يتصرف في ماله بغير إ ذ ن ه أ و أ ن ي أ خ ذ ماله او أ ن يعتدي على شيء من أ م ل ا ك ه وكذلك أ ن يعتدي على دمه وهذا أ ع ظ م ه هذا كله حرام و ا ل ش ر ي ع ة جاءت بتحقيق هذا ا ل أ م ر في ما بين المسلمين وفي مجتمع ا ل إ س ل ا م ب أ ن تكون الدماء حرام و ا ل أ م و ا ل حرام و ا ل أ ع ر ا ض حرام وقد ثبت في الصحيح من حديث أ ب ي بكره رضي الله عنه أ ن ه عليه الصلاه والسلام قال في خطبته يوم ع ر ف ة أ ل ا إ ن دماءكم و أ م و ا ل ك م واعراضكم عليكم حرام ك ح ر م ة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره ومن ستر مؤمنا ستره الله في الدنيا والاخره والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما ت ه ل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم ا ل ر ح م ة وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة وذكرهم الله فيمن عنده ومن بطى به عمله لم يسرع به نسبه رواه مسلم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نفس عن مؤمن كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه الكربه ما تكون مع يكون معه الضيق والضنك و ا ل ش د ة على المسلم ولهذا ناسب معها ت ن ف ي ذ ل أ ن ه ا تستحكم من جميع الجوانب من ج ه ة نفس المؤمن وقلبه وما يجول فيه ومن ج ه ة يده ومن ج ه ة ما حوله فتستحكم عليه حتى تضيق به ا ل أ ر ض ا ل و ا س ع ة فهنا إ ذ ا نفث عنه فبقدر ذلك التنفيس يكون الثواب ر قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من نفس عن مؤمن ك ر ب ة وهذا فيه إ ط ل ا ق يعني أ ي ك ر ب ة من كرب الدنيا فيدخل في ذلك الكرب التي ك ر ب ا ل ن ف س ي ة والكرب ا ل ع م ل ي ة وما يدخل في تنفيسه في ا ل ك ل م ة ا ل ط ي ب ة وما يدخل في تنفيسه في المال وما يدخل في تنفيسه في بذل الجاه إ ل ى آ خ ر ه فتنفيس ا ل ق ر ب ة عام و ا ل ق ر ب هنا أ ي ض ا ع ا م فمن نفس عن مؤمن ق ر ب ة ب أ ن يسر له السبيل إ ل ى التخلص منها أ و خفف عليه من و ط أ ة ا ل ق ر ب ة والشده والضيق الذي أ ص ا ب ه كان جزاؤه عند الله جل وعلا من جنس عمله لكن في يوم هو أ ح و ج إ ل ى هذا التنفيس من الدنيا ولهذا كان الثواب في ا ل آ خ ر ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نفس الله عنه كربه من كرب يوم ا ل ق ي ا م ة قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة المعسر هو الذي عليه حق لغيره لا يستطيع أ د ا ء ه والتيسير على المعسر يكون ب أ ش ي ا ء منها أ ن يعطيه مالا ليفك به إ ع س ا ر ا او أ ن يكون الحق له فيضعه عن المعسر فيخفف عنه وقد قال جل وعلا و إ ن كان ذو ع س ر ة ف ن ظ ر ة إ ل ى ميسره فالتيسير على المعسر من ا ل أ م و ر ا ل م س ت ح ب ة ومن فضائل ا ل أ ع م ا ل ومن الصدقات ا ل ع ظ ي م ة قال هنا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن يسر على معسر يعني خفف عنه ش أ ن إ ع س ا ر ه ب إ ع ط ا ئ ه مالا أ و ب إ س ق ا ط بعض المال الذي عليه أ و ب إ س ق ا ط المال كله أ و السعي له في التخلص من ا ل إ ع س ا ر يسر الله عليه جزاء وفاقا على ما يسر يسر الله عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وهذا من الثواب الذي جعل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فلا ب أ س من أ ن يقصده المسلم في أ ن ييسر على إ خ و ا ن ه ر غ ب ة فيما عند الله جل وعلا و ر غ ب ة في أ ن ييسر عليه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ل أ ن هذا كما ذكرنا في شرح الحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات لا ينافي ا ل إ خ ل ا ص ف إ ن العمل إ ذ ا رتب عليه الثواب في الدنيا أ و في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وجاءت ا ل ش ر ي ع ة بذلك ف إ ن قصده مع ابتغاء وجه الله جل وعلا و ا ل إ خ ل ا ص له لا حرج فيه قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ة من ستر مسلما مسلم هنا أ ي ض ا تعم جميع المسلمين سواء اكانوا مطيعين صالحين أ م كانوا فسقه ف إ ن الستر على المسلم من فضائل ا ل أ ع م ا ل بل جعله ط ا ئ ف ة من أ ه ل العلم واجبا ف إ ن المسلم الذي ليس له و ل ا ي ة في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب عليه أ ن يستر أ خ ا ه المسلم أ و ي ت أ ك د عليه ان يستر ف إ ذ ا علم منه م ع ص ي ة كتمها و إ ذ ا علم منه قبيحا كتمه وسعى في مناصحته و إ خ ل ا ص وتخليصه منه و أ م ا أ ه ل ا ل ح س ب ة أ ه ل ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ف إ ن ه م يجوز لهم أ ن يعلموا هذا فيما بينهم لكن لا يجوز لهم أ ن يتحدثوا بما قد يقترفه بعض المسلمين من الذنوب و ا ل آ ث ا م والقاذورات والمعاصي ل أ ن هذا أ ي ض ا داخل في عموم الستر من ستر ب س ل ب ا ستره الله في الدنيا و ا ل آ خ ر ه لكن ا ل ح ا ج ة إ ل ى ت أ د ي ب ه ق ا ئ م ة فهؤلاء لهم أ ن يتداولوا امره بحسب ا ل ح ا ج ة ا ل ش ر ع ي ة وهذا ينبغي التنبيه عليه كثيرا في من يلي مثل هذه ا ل أ م و ر في أ ن ه م قد يتوسعون في الحديث عن أ ه ل العصيان وعمن يقبضون عليه ممن يرتكب جرما أ و يرتكب ذنبا أ و م ع ص ي ة ل ت أ ذ ي ب ه ر ح م ة به فمثل هؤلاء ينبغي لهم أ ن يكتبوا القضايا التي يتداولونها فيما بينهم والا يذكروا شيئا منها إ ل ا لمحتاج إ ل ى ذلك الحاجة الشرعية قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خ ي ك هذا فيه حث على أ ن يعين المرء أ خ ا ه ب أ ع ظ م حث حيث جعل أ ن العبد إ ذ ا أ ع ا ن أ خ ا ه ف إ ن الله في عونه ف إ ذ ا كنت في ح ا ج ة أ خ ي ك كان الله في حاجتك و إ ذ ا اعنت إ خ و ا ن ك المسلمين واحتجت إ ل ى ا ل إ ع ا ن ة ف إ ن الله يعينك وهذا من أ ع ظ م الفضل و ا ل ث و ا ء قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة وهذا فيه الحث والترغيب على سلوك طريق العلم والرغب فيه ف أ ي طريق من طرق العلم سلكته ف إ ن الله جل وعلا يسهل لك به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة مع بشرط إ خ ل ا ص ك في طلب العلم ل أ ن العلم باب من أ ب و ا ب ا ل ج ن ة و ا ل ج ن ة لا تصلح إ ل ا لمن علم حق الله جل وعلا فمن طلب العلم ورغب فيه مخلصا لله جل وعلا سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إ ل ا نزلت عليهم السكينه الحديث قوله وما اجتمع قوم استدل به على ان هذا لا يخص به قوم من قوم فيصلح ان يكون هؤلاء المجتمعون من العلماء او من طلبه العلم او من العامه او من العباد أ و من غيرهم فالمساجد تصلح للاجتماع فيها ل ت ل ا و ة كتاب الله ولتدارسه ف إ ذ ا اجتمع أ ي قوم أ ي ف ئ ة ل أ ج ل ت ل ا و ة كتاب الله وتدارسه ف إ ن ه م يتعرضون لهذا الفضل العظيم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله والمراد ل ذ ل ك المسجد وهو والمسجد بيت الله إ ض ا ف ة تشريف للمسجد ل أ ن ه بيت يطلب فيه رضا الله جل جلاله قال يتلون كتاب الله هذا حال أ و ل ئ ك يتلون كتاب الله والمقصود ل ذ ل ك أ ن يتلو واحد منهم و ا ل ب ق ي ة يسمعون ل كما كان عليه هدي السلم أ م ا ا ل ت ل ا و ة ا ل ج م ا ع ي ة فهي م ح د ث ة ولا تقر و إ ن م ا الذي كان عليه عمل ا ل ص ح ا ب ة فما بعدهم أ ن ه م يجعلون قارئا يقرا ا ل ق ر آ ن ثم يستمع البقيه وقد يتناوبون القراءه فيما بينهم ويتدارسون كلام الله جل وعلا قال إ ل ا نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة و ا ل س ك ي ن ة هذه هي ا ل ط م أ ن ي ن ة والروح و ا ل ر ح م ة التي تكون من الله جل وعلا نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة نفهم من ذلك أ ن ه ا من عند الله جل وعلا ل أ ن ه قال نزلت عليهم ا ل س ك ي ن ة وهذا فيه تعظيم لها قال وغشيتهم ا ل ر ح م ة وقوله غشيتهم غشيتهم ا ل ر ح م ة هذا فيه أ ن ا ل ر ح م ة صارت لهم غشاء يعني أ ن ه ا اكتنفت هؤلاء من جميع جهاتهم فلا يتسلط عليهم شيطان يعني وهم على تلك الحال بل ا ل ر ح م ة اكتنفتهم من جميع الجهات فصارت عليهم كالغشاء وهذا من فضل من فضل الله العظيم عليهم حيث تعرضوا ل ل ر ح م ة فصارت غشاء عليهم لا ينفذ إ ل ي ه م غيرها قال وحفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة و أ ي ض ا ك ل م ة حفتهم ا ل م ل ا ئ ك ة يعني أ ح د ق ت بهم بتراص حيث لا ينفذ إ ل ي ه م من الخارج وهذا كما قال جل وعلا وترى ا ل م ل ا ئ ك ة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم فحف و ا ا ل م ل ا ئ ك ة بالعرش ش ي ي ء ن ي ب ا ل ع أ و بهؤلاء الذين يتلون يعني أ ن ه م أ ح د ق و ا بهم من جميع ا ل ج ه ا ت وتراصوا بحيث كانوا حافين بهم وهذا يدل على أ ن هؤلاء تعرضوا لفضل عظيم لا يتسلطوا عليهم وهم إ ذ ذاك شيطان إ ل ا ما كان من هوى أ ن ف س ه م والقرين قال وذكرهم الله فيمن عنده والذكر هنا معناه الثنى يعني اثنى يعني أ ث ن ى الله عليهم فيمن عنده ومن عنده هم ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون كما قال جل وعلا لن ي س ت ن ك ف المسيح أ ن يكون عبدا لله ولا ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون ف ا ل م ل ا ئ ك ة المقربون هم الذين عند الله جل وعلا والذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وقال بعده ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه فيه أ ن التفاخر ب ا ل أ ن س ا ب والظن أ ن ه ل أ ج ل النسب يكون المرء محبوبا عند الله جل وعلا هذا جاءت ا ل ش ر ي ع ة ب إ ب ط ا ل ه و ا ل أ م ر على التقوى والعمل إ ن ا خلقناكم من ذكر و أ ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إ ن أ ك ر م ك م عند الله أ ت ق ا ك م فالتقوى هي مدار التفضيل ومدار التفاضل بين الناس نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إن الله قال إ ن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة وان هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة وان هم بها فعملها كتبها الله س ي ئ ة و ا ح د ة رواه البخاري ومسلم بهذه الحروف قوله هنا فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني أ ن هذا حديث قدسي قال إ ن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك يعني كتبها عنده فبينها في ا ل ق ر آ ن بين ما تكون به ا ل ح س ن ة وبين ما تكون به السيئه يعني بين العمل الذي يكتب للمرء به ح س ن ة وبين العمل الذي يكتب للمرء به سيئه قال فمن هم ب ح س ن ة فلم يعملها إ ل ى آ خ ر ه س ت د ل به على أ ن الملكين اللذين يكتبان ما يصدر عن العبد دل على أ ن ه م ا يعلمان ما يجول في قلبه فالهم معلوم للملك وهذا ب إ ق د ا ر الله جل وعلا لهم و إ ط ل ا ع ه إ ي ا ه م و إ ذ ن ه بذلك قد كان بعض ا ل أ ن ب ي ا ء يعلم ما في نفس الذي أ م ا م ه والنبي صلى الله عليه وسلم أ خ ب ر رجلا بما في نفسه وهكذا حصل من عدد من ا ل أ ن ب ي ا ء فهذا من أ ن و ا ع الغيب الذي يطلع الله جل وعلا إ ي ا ه من شاء من عباده فالملائكه اطلعهم الله جل وعلا على ذلك كما قال سبحانه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أ ح د إ ل ا من ارتضى من رسول والرسول هنا يدخل فيه الرسول الملكي والرسول البشري قال فمن هم بحسنه فلم يعملها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة ل أ ن الهم نوع من ا ل إ ر ا د ة و إ ر ا د ت ه للحسنه ط ا ع ة فيكتبها الله جل وعلا له من رحمته ومنه وكرمه يكتبها له ح س ن ة قال ف إ ن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف يعني أ ن ه إ ن هم بالحسنه فعمل ف أ ق ل ما يكتب له عشر حسنات وقد يصل ذلك إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف بحسب الحال وقد ذكرنا لكم تفاصيل ذلك في أ و ا ئ ل هذا الشرح ف إ ن المسلمين يتفاوتون في ثواب ا ل ح س ن ة منهم من إ ذ ا عملها كتبت له ع ش ر أ ض ع ا ف ومنهم من إ ذ ا عملها كتبت له س ب ع م ا ئ ة ضعف ومنهم م ئ ت ي م ئ ة ضعف ومنهم من تكتب له أ ك ث ر من ذلك إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف بل إ ل ى أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة وهذا يختلف كما ذكرنا باختلاف العلم وتوقير الله جل وعلا والرغب في ا ل آ خ ر ه كان ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم أ ع ظ م هذه ا ل أ م ة و ج و ر ا وكانوا أ ع ظ م هذه ا ل أ م ة م ن ز ل ة وقد ت ب ت عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال والذي ن ص ي بيده لو أ ن ف ق أ ح د ك م مثل احد ذهب ما بلغ مد أ ح د ه م ولا نصيفه يعني أ ن ه م مع ا ل ت ي ما وهذا م عملوا ا ف إ ن م أعظم مما لو أنفق أحد أحدكم في متأخر الإسلام فكيف بمن بعدهم لو أنفقوا مثل أنفق أنفقوا أحد وهؤلاء لو لو في فكيف ه ه ب و ذ يختلف باختلاف حسن ا ل إ س ل ا م وحسن اليقين إ ل ى آ خ ر ه قال و إ ن هم ب س ي ئ ة فلم يعملها كتبها الله عنده ح س ن ة ك ا م ل ة إ ن هم ب س ي ئ ة يعني أ ر ا د س ي ئ ة فلم يعملها فهذا فيه تفصيل إ ن تركها من جراء الله جل وعلا يعني خ ش ي ة لله ورغبا في ما عنده ف إ ن ه تكتب له ح س ن ة كما ذكر في هذا الحديث وقد جاء في حديث آ خ ر أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال ف إ ن م ا تركها من جراء ف إ ذ ا ترك ت ا ل س ي ئ ة هم بها فتركها يعني فلم ينفذها عملا لله جل وعلا فهذا تكتب له ح س ن ة ل أ ن إ خ ل ا ص ه قلب تلك ا ل إ ر ا د ة ا ل س ي ئ ة إ ل ى إ ر ا د ة ح س ن ة و ا ل إ ر ا د ة ا ل ح س ن ة والهم بالحسن يكتب له به حسنه والحاله الثانيه ان يهم ب ا ل س ي ئ ة فلا يعملها ل أ ج ل عدم تمكنه منها والنفس باقيه في رغبتها بعمل السيئه فهذا و إ ن لم يعمل ف إ ن ه لا تكتب عليه لا تكتب له حسنه بذلك بل إ ن سعى في أ س ب ا ب ا ل م ع ص ي ة ف إ ن ه تكتب عليه س ي ئ ة كما جاء في الحديث إ ذ ا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إ ن ه كان حريصا على قتل صاحبه قال العلماء إ ذ ا تمكن المرء من أ س ب ا ب ا ل م ع ص ي ة وصرفه ص ا ر ف عنها خارج عن إ ر ا د ت ه ف إ ن ه يجزى على همه ب ا ل س ي ئ ة سيئه ة ويكون مؤاخذا بها ل د ل ا ل ة حديث القاتل والمقتول في النار قال و إ ن هم بها فعملها كتبها الله س ي ئ ة و ا ح د ة وهذا من عظيم ر ح م ة الله جل وعلا بعباده المؤمنين أ ن ه م إ ذ ا عملوا س ي ئ ة لا تضاعف عليهم بل إ ن م ا يكتبها الله جل وعلا عليهم س ي ئ ة و ا ح د ة و أ م ا الحسنات فتضاعف、عليهم. ولهذا لا يهلك على الله يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ا هالك لا ترجح سيئات أ ح د على حسناته إ ل ا هالك ل أ ن الحسنات تضاعف ب أ ض ع ا ف ك ث ي ر ة وحتى الهم ب ا ل س ي ئ ة إ ذ ا ترك تقلب له ح س ن ة و ا ل س ي ئ ة تكتب بمثلها فلا يظهر بذلك أ ن يزيد ميزان السيئات لعبد على ميزان الحسنات إ ل ا وهو خاسر وقد سعى في كثير من السيئات وابتعد عن الحسنات لهذا نشكر الله جل وعلا ونحمدك ربي على إ ح س ا ن ك وفضلك ونعمتك على هذا الكرم وعلى هذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة